Book 2 8 en 70 78 By fooglijke naamwoorde 1 Al-sifat Waahid Al-sifat Waahid A-ou-frouw امرأة كبيرة, السن. امرأة كبيرة السن ادك فرو امرأة سمينة امرأة سمينة اناسكيرغة فرو امرأة فضولية امرأة فضولية, فضولية. انيوة موتر سيارة جديدة سياره جديده السن مولر سياره سريعه سياره سريعه اجمكليكه موتر سياره مريحه سياره مريحة أبلوك ليت ثوب ازرق ثوب ازرق ارويدليت ثوب احمر ثوب احمر ثوب اخضر ثوب اخضر اسواد يد سوداء a bruint tas شنطه يد بنيه شنطه يد بنيه a wit يد بيضاء شنطه يد بيضاء ناس لطفاء, ناس لطفاء Beleefde mense na mo het boes interessante mense moes mo liewe kinder at kinders boon at vaal ma Brutale kinders Atfalon waqihoon Atfalon waqhoon Brawe kinders Atfalon muadaboon Atfalon muadaboon